كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 118. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 119. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين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 فَهَنِيئا تَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَنَتَظَرُ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إنكم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 وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَعْفَأكَ وَلَا يَضُرُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ